واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم اعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا